وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبتي في الله الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو النصيحه فتوعيه الناس وتعليم الناس والدعوه الى الاسلام لا تتم إلا عن طريق التناصح فيما بيننا فعلى الإنسان أيها الأحبة ألا ينزعج من أخيه إذا أتاه يبين له أمرا قد أخطأ فيه لا سيما إذا كان بأسلوب لطيف وبطريقة حسنة وقد يصدر في بعض الأحيان هذا النصح من قبل الابن اتجاه ابويه اتجاه ابيه او امه فيبين لهما شيئا يتعلق بحق من حقوق الله جل وعلا فاذا بوالده يغضب غضبا شديدا وينزعج من كلامه ويسيء الظن بابنه وكانه قد تطاول عليه او تجاوز حده وهذا ليس بصحيح بل لا بد من تقبل النصائح بصدر رحب لماذا لان العلم ولان الهدى يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده فقد يؤتى ابنك من العلم ما لم تحط به ابدا بالرغم من كبر سنك ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهديك صراطا سوية ولإبراهيم عليه السلام مع أبيه قصة عظيمة في مسألة النصح والإرشاد قد جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا فقال الحق سبحانه وتعالى واذ قال ابراهيم لابيه ازر فكان لابراهيم عليه السلام وهو امام الانبياء اب يسمى بازر قد اضله الله وصرفه عن طريق الحق فعبد الحجاره واتخذ الاوثان الهه من دون الله جل وعلا فأتاه إبراهيم عليه السلام من باب النصيحة فقال له إني أراك وقومك في ضلال مبين فكلام إبراهيم هذا جره إلى محاورة مع أبيه ومع قومه في مسألة التوحيد التي هي رأس الأمر كله وبما أن قومه كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ومنهم من تعلقت قلوبهم بالنجوم في السماء فكانوا يدعونها من دون الله جل وعلا أراد إبراهيم عليه السلام أن يحرك عقولهم أما هو فقد كان على بينة من أمره فقد كان على يقين من أمره كما قال الحق سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين هو كان على بينة من أمره ولكنه أراد أن ينصح قومه وأن يحرك أذهانهم فلما جن عليه الليل لما أتى عليه الليل رأى كوكبا رأى إبراهيم نجما في السماء فماذا قال إبراهيم؟ قال هذا ربي وهو بالطبع لا يعتقد هذه المساله وكانه يقول لهم تعالوا بنا نترقب وننظر الى هذا الكوكب هل هو يستحق العباده كما زعمتم هل من دليل على ذلك المعبود الحقيقي ايها الاحبه هو الذي يقوم على مصالح عباده هو الذي يدبر جميع الشؤون ولذلك لا ينبغي للإنسان العاقل أن يتخذ إلها على غير بينة من أمره بل لا بد من البرهان ولا بد من الدليل وقلنا أن الإله الحق هو الذي يقوم على مصالح العباد وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتصف الإله الحق بأنه يغيب ويختفي عن عباده بين الحين والآخر ولذلك لما رأى إبراهيم عليه السلام أن الكوكب قد اختفى ماذا قال؟ يقول الحق سبحانه وتعالى فلما افل أي غاب هذا الكوكب قال لا أحب الآفلين لا أحب الذي يغيب ويختفي وبالتالي لا أقبله ربا ولا أقبله إلها ولا أقبله معبودا فلما رأى القمر بازغا رآه بازغا أي طالعا قال إبراهيم هذا ربي أي على زعمكم الباطل وعلى ظنكم الفاسد هذا من باب التنزل مع الخصم أما هو كما قلنا فهو يعتقد يقينا ايمانا جازما ان ربه هو الله قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين وهذا الكلام فيه اشاره الى انهم ضلال وانهم قد انحرفوا عن الطريق السوي ويستفاد منه ايضا ايها الاحبه أن الناس بحاجة إلى أن يدعوا ربهم سائلين منه الثبات على الدين والا يزيغ قلوبهم لإن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين هذا كلام إبراهيم عليه السلام فالإنسان يسأل ربه ويطلب منه الهدايه والثبات على هذا الدين ولذلك لما قيل لأم سلم رضي الله عنها كما عند الترمذي ماذا كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيتك فقالت رضي الله عنها كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن من وطئت قدمه الأرض ومع ذلك كان يطلب من ربه عز وجل الثبات فكيف بنا نحن أيها الأحبة لا يستطيع الواحد منا أن يثبت على هذا الدين على دين الحق لا سيما في هذه الاوساط التي نحن نعيش فيها والتي كثرت فيها الفتن والشهوات والشركيات والشبهات والبدع وغير ذلك من المصائب لا يستطيع الواحد مننا أن يثبت على الحق في هذه الاوساط إلا بعون الله جل وعلا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يهدينا سواء السبيل en je er sukken de hidaaya, innehoe waliy daalik, de kader oley, waakool koel haa daal, en de stafter Allah oley, en de Bismillah, بطلان عبادة هذه النجوم انتقل إبراهيم عليه السلام إلى الشمس فقال لما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر هذا ربي هذا أكبر هذا أكبر من الكوكب وهذا أكبر من القمر وهذا أكبر من سائر النجوم ولكنها لما زالت الشمس واختفت وغابت وتقرر ما هو الحق وتقرر ما هو الهدى وقام الدليل والبرهان القاطع والواضح على بطلان ألوهية هذه الأجرام الثلاثة على بطلان عبادة القمر والكوكب والشمس قال يا قوم إني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين اي انما اعبد الذي خلق هذه الاشياء اعبد خالق الشمس واعبد خالق القمر واعبد خالق الكوكب الذي بيده ملكوت كل شيء إنما أعبد الصمد الذي يفتقر إليه الجميع وهو لا يحتاج إلى أحد إنما أعبد الله سبحانه وتعالى الإله الحق ومن أراد أيها الأحبة وهذه نصيحة إليكم من أراد الأمن والهداية فعليه بالتوحيد عليه بملة إبراهيم عليه السلام ومن كان مفرطا في مساله التوحيد ايها الاحبه فلن يشعر ابدا بالامن والراحه والسعاده لا في حياته ولا في قبره ولا عند نشوره لان الامن والهدايه هو نصيب او هو من نصيب الموحدين كما قال الحق سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم والظلم هنا بمعنى الشرك اولئك لهم الامن وهم مهتدون اللهم ارزقنا كلمه التوحيد اللهم ارزقنا كلمه التوحيد اللهم ارزقنا كلمه لا اله الا الله اللهم اختم لنا بكلمه التوحيد اللهم احشرنا في زمره الموحدين يوم القيامه اللهم أدخلنا الجنة مع الموحدين، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين، وآخر دعوان ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، وقوموا إلى صلاتكم ويرحمكم الله،